بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين محمد وآل محمد. قرأنا عمدة الروايات التي عبرت على ما يبدو بالبيع عن مبادلة أو عن تمليك شيء غير العين فإذا ضمت تلك إلى التعريف الذي هو الشيخ الأمصاري نقله عن كتب اللغة من أن البيع مبادلة مال بمالين يأتي هذا السؤال في الذهن أنه لماذا نخصص المبيع الملك مع التعبير اللغوي خال عن ذلك والروايات ايضا مثلا خالية عن ذلك الشيخ الأنصاري يصر على أن الفهم العرفي للبيع هو هذا تمليك عين بمال، ونحن ولا توجد لدينا لا حقيقة شرعية ولا حقيقة متشائصية، إلا أن نأخذ معنى البيع من القرف، ولأن كان هناك أحكام خاصة بالبيع قب تختصار. نحن بينا أفضل ما يمكن أن يكون أذرا للشيخ في مخالفته لما قد يبدو من عبائر من عبائر اللغويين، وهو أنه تعاريف اللغويين غير التع... غير تعريف المرادف بالمرادف هي عادة لا جامع ليس جامع ولا مانع. اللغريون لم يكونوا يدققون عليكم السلام التدقيق المتعارف لدى المنطقيين لدى علماء الماندو فيعرفون بما هو عام بما هو احيانا بما هو اخف فهذا هو يمكن ان يكون هذا هو قدر الشيخ رحمه الله عليه اقول لو اننا اصررنا على بقى على تعريف الشيخ وأصررنا على تنزيل تلك الروايات هم على المعنى الحقيقي للبيع هم وافقنا مثلا على ما يقوله الشيخ من أن هذه الروايات تعطي معاني مجازية لو أصررنا من ناحية على البقاء على أصل التعريف الذي ذكره الشيخ وهو تملك عين بمال وأصررنا على تنزيل تلك الروايات على المعنى الحقيقي للبيع هناك طريق واحد إلى مع الفرض على الإصرار على هذين الأمرين طريق واحد إليه وهو أن نفسر التمليك بمعنى أوسع مما هو متعارف لدينا في الوقت الحاضر التمليك في الوقت الحاضر لدينا التمليك عبارة عن أو التملك أو الملك ما شئت فعبر عبارة عن أعلى سلطة اعتبارية على المال أعلى سلطة اعتبارية على المال يسموها ملك أو لو أنني جعلت هذه السلطة لك يعني يسموه تمليك وهناك سلطات اعتبارية أخف وأنزل كما في الاجاره مثلا في الاجاره ايضا جعلت العين تحت سلطتك ولكن ما جعلتها تحت سلطتك بمستوى ما يسمى بتملك وإنما بمستوى ما يسمى بإيجار وهي سلطة الإيجار هم سلطة على العين أو الاستجار أيضا سلطة على العين لكنه سلطة أخف وأقل جعلوا المال الخراجيه الارض الخراجيه اعطيتها لك افرضوا انا الذي بيد الامر اعطيت هذه هذه الارض الخراجيه لك سلقتك على العين لكن هذه سلطة اخاف من سلطه الملك ولعله افهم من سلطه الايجار هذه مستويات من السلطه الاعتباري فلو أرادنا أن نجمع بين الأمرين ونصر على أن البيع هو تملك عين بمال ونصر على أن هذه الروايات هم ننزلها على المعنى الحقيقي للبيع المفروض أن نتصرف في كلمة تملك أو في كلمة الملكية أو ما شئت فعبر ونقول أن المقصود بهذه كلها مبادلة العين بالمال في الجهة الإضافية الموجودة بيني وبين المال تلك الجهة الإضافية سواء كانت ملك بالمعنى المصطلح الفقهي المألوف لدينا أو كانت سلطات أقل من سلطة الملك تبديل. يسمى بيعا فالبيع ثارثا أعقص أعلى سلطة الملكية الملكية سواء كانت شرعية بيع للشر قرفية بيع, بيع للعرف وقلائية بيع للوقلاء أو قل ادعائيهم من قبيل السارق الذي يدعي أنه مالك هو وإن كان غير مالك حينما يبيع حقيقة هذا الذي سرقه حينما يبيع حقيقة بيعه بيع حقيقي ومو بيع مجازي هم يقول بعتك هذا, هذا المال أو ملكتك هذا المال بيع حقيقي وإن كان عدواني صح عدواني لكنه بيع حقيقي لانه هو ادعاء ادعاء الملكية له ولكن في باب الإيجار لا الملكية بهذا المعنى ما موجود بمستوى أغل موجود في بيع الأراغ الخراجية الملكية بهذا المعنى ما موجود بمستوى أغل موجود فلم لا نقول هكذا ندعي لو وافق عليه فهم العرفي أن البيع هذه مبادله عين نحتفظ بمساله العين مبادله عين بمال في الجهه الاضافيه التي نمتلكها مثلا تلك الاضافيه ما لازم ان يكون ملك بالمعنى الخاص المالوف في عرفنا الفقهي وأساساً سنخرج عن مسألة الروايات أو عن مسألة هذا كلام الشيخ الأنصاري رحمه الله أساساً ما رأيكم بأنه في تعريف البيع لو أن الغرف يقبل هالمعنى في تعريف البيع أصلاً نسقط كلمة التملك ما نقول تملك؟ إنما نقول مبادلة نعبر أخرض عين لكنه نعبر بمبادلة ونقصد بذلك المبادلة في السلطة السلطة بمستوى بمستوياتها المختلفة وأقواها سلطة الملك ما رأيكم في هذا الكلام وقد رأيت أن الشيخ النائيني رحمه الله في مصباح الفقاهة للشيخ التوحيدي هذا الكلام في غير مصباح الفقاهة هم موجود لكن هنا أنا شفته أوضح أدق تعبيرا أساسا اختار هذا المعنى أن مصباح الفقاهة هم انا كاتب هنا المصدر المجلد الثاني من المعاملات صفحة اثنين وعشرين إلى أربعة وعشرين وأيضا صفحة ثلاثة وخمسين هذا بحسب الطبعة الموجودة عندي وهي طبعة المطاعف الحيدرية في النجف هذا الموجود عندي في بيتي السماء بفوق فوق احتمال يوجد عندي أو ما يوجد عندي ما ايضا ال الطبعة الجديدة اللي هي ما هي موجود أنا عندي هي أنا موجود عندي في بيتي هي طبعة هي هي في النجف الأشرف بهذه الأرقام صفحة هي هي هي هي هي هي هي هي يقول ان اساسا البيع اصل ما ما قبل بي مساله تملك وانما البيع هذا مبادلة بين الطرفين في جهه الاضافه الموجوده هذا جهه الاضافه قد تكون تمليك قد يكون شيء اخر كما في الجهاز الموجودة الموجوده في في الارض الخارجيه او غيرها و استشهد لذلك استشهد لهذه الدعوه ببيع ما لا ملكيه فيه هو الشكل استشهد يقول ماذا تقولون في بيع سهم سبيل الله من الزكاه سهم سبيل الله من الزكاه الشكل هو يصور يقول سهم سبيل الله من الزكاة أهو ملك ليس ملك لأحد وإنما يجب أن يصرف في سبيل الله خب هذا كيف يصرف في سبيل الله خب يباق أخذوا زكاة الأغنام السهم سبيل الله من الزكاة الأغنام شي سأولد كيف يصرفوا في سبيل الله؟ خط مانكن يذبحوا ويقسموا لحم في سبيل الله خموها شكل يباع حينما يباع عجبان مل... عجبان ملكوا بدلوا الملكية ملكيه ما كان أكو أصلا هذا فشاهد يجيبه كمثال يقول نماء العين الموقوف في سبيل الله عين الموقوفه الواقفة كذا وقف أنه أن نماء هذا العين يصطف في سبيل الله خب هذا النماء كيف يصطف في سبيل الله أليس يباع في كثير من الأحيان هو عينه كثيرا ما عينه ما ممكن صرفه في سبيل الله يباع هو هذا البيع كملي إن قلتم كمليك عين بمال هذا مو ملك أصلا بالي يقول لو أن أحدا أوصى أن يصرف ماله في سبيل الله ونقص على عدم صيروته ملك لأحد أصلا وصيته هالشكل أوصيت أن هذا هذا البيت بيتي يصرف في سبيل الله و... وقلت هذا البيت ترمو ملك أحدها يصرفه في سبيل الله وصيت هذا خب هذا صرفه في سبيل الله عجبا ينحصر في أن أنا أجيب مؤمنين طبعا ما أوقفها بحيث نقول البيت يجب أن يبقى و لا ما اعرف يصف في سبيل الله يعني ولا يباع الفلوس يعطى في سبيل الله وصرحت بهذا ان هذا بيتي مو ملك لاحد في سبيل الله وليس واقفا حتى تقولوا ان البيت لن يجب ان يبط له خب ايش يقول يعني حتما يجب ان يجيبوا مؤمنين يسكنوا به مو ابي يباع هذا البيت حينما يباع لم تكن هناك ملكية حتى يقال تملك عين بمال أصلا لم تكن ملكية إذن فلما أصلا يجب أن نحذف كلمة الملكية في تعريف البيع هذا كلام الشيخ النائين رحمه الله في مصباح الثقاه هذا الكلام فيه أنا في نظري إشكالان إشكال مسلم وإشكال على تقدير أن يكون الشيخ وأظنه هكذا بس أقول على تقدير أن يكون الشيخ ناظرا إلى الشيخ النائم يعني ناظرا إلى كلام الشيخ ان ويريد ان يعترف على الشيخ ان اقول ان وهو على كل تقدير قوله لا اقول فيها الموارد خب هذا ما معلوم من قال لا اقول ان اقول في اقول ان اقول ان اقول ان اقول ان اقول ان اقول ان وأنا إذا إنما أبيع لأنه عندي فد ولاية على هذا بشكل ما الأشكال بشكل ما الأشكال عندي فد ولاية على هذا لسبب ما أسباب الولاية فالملكيه فالملكية موجودة في الجهة هذا شيء هذا نقاش النقاش الآخر أفرغ ماكو ملكي بلكية الجهة أفض ما تعطلناها أو أهنان ما ثبت بلكية الجهة فبلكية ممودة عندئذين قولك أنه إذن هذا البيع ليس تمليك مثلا خلافا للشيخ الأنصاري الذي قال البيع تمليك عين بمال ليس تمليك موجه البيع تمليك أنا ما حينما أبيع هذا البيت الذي هو يجب أن يصرف في سبيل الله أبيع يعني املك ذاك اللي يشتري مني يملكه ذاك يملكه نعم الثمن عند أذن أصرفه في سبيل الله وتمليك كيف لا يكون تمليك فأي إشك كيف يكون هذا إشكالا على الشيخ الأنصاري إن كان مقصوده الإشكال على الشيخ الأنصاري. أنا أقول لو وافقنا يعني لو أن العرف وافقنا لسأنا ما أدعى العرف ووافقنا ذلك لو أن العرف وافقنا فبغض النظر عن الكلام مع الشيخ انصاري وهالشواهد اللي هو يذكره لو أن العرف وافقنا خب ادعوا خلنا ندعي أنه أساسا البيع ما ما فيه الملكية وإنما هو تبادل بين مالين في جهة الإضافة جهة الإضافة قد تكون ملكية وقد تكون كما قلنا فالشيء أقل من الملكية فالسلطة أقل من الملكية فليدعى هذا ابتداءا بغض النظر عن شواهد الشيخ, الشيخ النائني شواهد الشيخ النائني لا أثر لها إذا لو أردنا أن نأتي لها بشواهد أو بمؤيداتها سلت تقول شواهد على مستوى دليل بمؤيدات فهي رواية اللي جمعها الشيخ الأنصاري بيك بيك شواهد لتقول أدلة مؤيدات تلك أكثر شاهدية من هذه التي يقولها الشيخ الانصاري خب بساه لكي نكمل كلام الشيخ الانصاري وبعدين نرى ماذا نختار لكي نكمل كلام الشيخ الانصاري الشيخ الانصاري كلامه في البيع هذا اللي شرحنا البيع تملك عين بمال وبالنسبة للثمن هذا بالنسبة للمبيع عند كلام بالنسبة للثمن هم يجب أن نذكره بالنسبة للثمن الشيخ الأنصاري يقول الثمن بعد ما لازم أن يكون عين ولهذا قال تمليك عين بمال ما لازم أن يكون عين مال واوضح مثال لذلك ويذكره الشيخ رحمه الله مساله المنافع انا اشتري عينا او ابيع عينا بمنفعه بيت اقول ابيعك هذا الكتاب بالمقابل اخذ منفعه سنه من بيتك ما فيش هذا بيع بيع يقينا وعرفان وكل اشكال ما موجود هذا المثال الواضح لذلك خب ايضا مثال ثاني وان كان ترقف فيه الشيخ الانصاري شيئا من الترقف هذا المثال الاول هو واضح الشيخ هم ما ترقف به هو واضح في غايه الوضوح المثال الثاني والذي توقف فيه الشيخ نوعا ما توقف أنا أشتري هذا الكتاب بعمل أشتري منك هذا الكتاب فمنه أن يأتي إلى بيتك فد يوم يومين أخدمك بعمل عمل الحور هذا مثال ثاني. التوقف الذي يشير إلى الشيخ الأمصاري هذا الشكل يقول يقول العمل قبل المعاوضه ليس مالا العمل مالي مالا إنما العمل حينما تقع عليه المعاوضه يصبح مالا فإذا ويوجد احتمال شرط ثبوت المالية قبل المعاوضه اذا وافقنا على انه المعاوضه ولو المعاوضه اللي اذا وافقنا الكفايه الماليه ولو المعاوضه اللي تنشا من نفس المعاوضه ما كوشك لكن اذا قلنا انه لا في البيع يجب ان يكون ثمن مالا قبل المعاوضه اذا هنا يثمشك باعتبار ان العمل ليس مالا هذا كلام الشيخ الامصاري بعدين نبحث ونناقشه هذا كلام الشيخ الامصاري رحمه الله المثال الثالث والذي يرفضه الشيخ الأنصاري أشد رفض أن نجعل الثمن حقا من الحقوق كحق الحضانة كحق الولاية كحق التحجيز الحقوق أنا أشتري منك هذا الكتاب واعطيك الحق يقول الشيخ كأنما كان مسلم عبد الشيخ الأنصاري أنه هذا ما ممكن الحق لا يمكن أن يجعل ثمانا هذا كأنما أخذه الشيخ الأنصاري أمرا مسلم فجعل هذا نقضا على نفسه وأتعب نفسه الشريفة في الجواب على هذا النقد. يقول إن كان الثمان لا يشرط في أن يكون عينان وإنما يكون مالا ولو غير عينية إن كان هكذا فلم لا يمكن أن نجعل الحق ثمنا في باب البيض هذا يفترضه فرد إشكال على نفسه فيثعب نفسه الشريفة في الجواب على هذا الإشكال ولتوضيح نفع هذا الإشكال هو هكذا يقول يقول الحق على ثلاثة أقسام ولا يرد علينا الناغذ بشيء من هذين القسم الأول الحق الذي اصلا لا يقبل المعاوضة كحق الفضانة والولاية هو فضوء اللي عندي ولاية يقول خل عاوض معك ولاية إلك وأنت أنضيني فلوسا أنضيني كتاب أو الأموية تقول والحق الفطانة عليك انظري شيئا خو ما مقبول هذا مو قابل للمعارض هذا قسم. خب هذا القسم طبعا لا يصلح نقضا علينا الشيخ يقول هذا القسم لا يصلح نقضا علينا و و وتقول أنه هذا الحق لما لماذا ما ميجوز ان يكون ثماناً خب الجواب واضح هذا الحقل ما ما ان أن يكون ثماناً لأنه ما يقبل النقل أصلاً من هذا الباب لا لأنه ليس عينان لا يكون ثماناً لا لأنه ليس عينان حتى يكون نقضاً علينا وتقولها الثمن هم يجب أن يكون عين لا لا لأنه ليس عيناً بل لأنه ما يقبل النقل وش سوينا هذا القسم الاول بهذا الشكل يدفعه عن نفسه القسم الثاني هو القسم الاول هالشكل الشكل يعبر هذا الذي اصلا لا يقبل المعاوضه يقول هذا اصلا ليس مالا حق الحضانة ما يصدق عليه انه مات حق اصلا ليس مالا يقول هذا هو مال مو أنه ليس عينا وإنما ليس مالا ولهذا طبعا حينما ما يكون مال ما يكون كمان لا لأنه ليس عينا فالشكل يجواب هذا القسم الأول القسم الثاني لا الحق يكون الحق له مالية ولكن لا يقبل النقل كحق الشفعه وحق الخيار حق الشفعه وحق الخيار يعترف بانه إلى ماليه لكنه حق الشفعه انا الشفيع انا الشريك اللي حق الشفعه اخو ما اقدر أنا أقول حقي الى شخص اخر لكن طبعا الشريك الاول راح يصيح عليه يقول انت لك حق أن تعمل حق الشفعة مالتك وتفسخ البيض مالتي زيد منه تُعطي حق الشفعة لزيد زيدي جيفس يفسخ على ياسف فلا يقبل النغب كذلك حق الخيار أنا ما أفسخ رغم أني أنا عندي خيار الفسخ خيار الحيوانة وخيار المجلس أقول زيد تعال أنت أفسخ خداك يقول زيد شي خصف أنت لك حق الخيار الفسخ تريد تفسخ أفسخ زيد منه هذه الحقوق التي لا تقبل النعل. خب هذا الحق ما ممكن أن يجعل ثمنه بينما هذا الحق إلى مالية حق الشفعة القيمة يقيمان، حق الخيار القيمة يقيمان. ولهذا مثلاً بعقد الصلح نفسه ذاك الشريك مثلاً. الذي إلى حق الشفعة عالية أو إلى حق الخيار يقدر يصادقني يصادخني ينضني فد مبلغ مال يقول هذا أخذ المبلغ أسكوت لا تفسخ أو أخو هاد أخو يصير أسكوت لا تفسخ نضي كذا مبلغ مال لك حق الخيار لا تعمل خيارك أو لا تعمل حق الشفعة يصير إذا هذه الحقوق لها مالية مو مثل حق الحضانة وحق الولاية القلنا ليست لها مالية لها مالية نعم غير قابل للنقل بالانتقال. يقول الشيخ رحمه الله هذا أيضا ليس نقضا علينا لأن هذا الحق رغم أنه له مالية لكن ما دام ما يقبل النقل فإنما لم يصبح لم يصح أن يكون ثمانان لا لأنه ليس عينان حتى يكون نقضا علينا وإنما لم يصح أن يكون ثمانان لأنه لا يقبل النقل خب ما يقبل النقل في فلسبب عدم قبول النقل لا يصبح ثمانان لا لأنه ليس عينان فهم ليس هذا نقل عليكم فمن هذا القسم هم يتخلص رحمه الله بعدين المشكلة في القسم الثالث يقول هناك حقوق قابلة للنقص ولها مالية مع ذلك يفترض بس هذا الفرض الذي نجيب رحمه الله ما أدل يفترض أن هذا الحق لا يمكن أن يجعل ثمنا فهذا رح يكون نقص كيف نجيب ما يقول لها مالية يقول يقابل بالمال يقابل بالمال في الصلح هالشكل يعبر اذا قال لها مالية وبعد خلصوا لها مالية ولا قابل الانتقال يصبح ان يكون ثمن ما يعبر هالشكل يقول يقابل بالمال في الصلح يمثل الى بحق التحجير بناء على ان التحجير يخلق حقا أنا حجرت أفرضه على ارض خو بعدين بالصلح أقدر أنقوله إليك بالصلح مو بالبيع لأنه يقولون خو التحجير ما ما خلق الملكية مو بالبيع بالصلح أقدر أقابل بالمال ما يكون قابل للانتقال كحق, كحق التحجير ونحوه أفرضه حق حقس سبق في الوقت مثلا بالمسجد انا رايح ماخذ مكاني وقاعد سو واحد يريد يقومني مو مثل هاللي يسووا واحد يقوم يخليه تربه يقول يلا هذا صار مكاني لا ما مشكله اقسم وانا ما انا قاعد مكاني وما حد ادري ان تترص الصلاه وما حد يجي يشيلني لكنه خب بالمصالحة يقول حق اخذ هذه الفلوس قوم على مكان قريب من الامام انا احب اخذ هالفل. فتح ألفت ما نقوم إن أنا أنا مكان يكون يصير هذا بعنوان المصالحة يقول هذا أيضا ليس نقضا علينا تقول هذا الحقل لماذا لا يمكن أن يكون ثمانان إذا يبدو أن الثمن يجب أن يكون عينان نقول لا. هذا لا يقبل أن يكون ثمناً لا لأنه ليس عيناً حتى يكون لقد علينا وإنما لا يقبل أن يكون ثمناً لأنه ليس مالاً رغم أنه اعترف بأنه بعنوان الصرح نقدر نقابل بالمال لكن يقول هذا ليس مالاً لماذا يقول ليس مالاً أنا ما أعطري تعبير الشيخ هذا يقول هذا ليس مالاً نحنا قلنا قال البيعت تمديك عين بمال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 يرى أنه مال وقابله بالمال مع شفيعي هذا يقبل هو هو الشيخ يقول الشفعة مال الخيار مال إلى مالية الخيار عرفا إلى مالية الشفعة إلى مالية هناك يقبل أصل المالية فيجيب عن طريق أنه بما أنه لا يقبل النفس في الثالث يناقش في أصل المالية رغم انه يعترف بأنه بالصلح يمكن أن يقابل بالمال مع ذلك يناقش في أصل المالية يقول هذا ليس مالا ولهذا لا يمكن أن يكون هامنا هذا في الشفعة يعترفه أن الشفعة مالي بلي؟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 بمسارة الحق لأنه ما يقبل أن الحق يكون ثمنا في البيت وعند الشيخ يذكر نقضا آخر على نفسه هذا النقض يرجع مرة أخرى إلى المبيع هم مرة أخرى يرجع يعني إذنه كانت في الثمن مرة أخرى يرجع إلى المبيع الذي كان قال يجب أن يكون أيمن النقض اللي يرد على نفسه هذا بيع دين على من هو عليه هذا خب جائز بيع دين على من هو عليه يغين جائز على غير من هو عليهم يجوز بيع دين على من هو عليه يغين جائز بينما هذا هو معين بل هذا الناغ ما يقول معين ينقض في كأنما يقبل أن هذا عين عين في الذمه من ناحية العينية ما عنده إشكال إشكاله من ناحية تمليك اخر هو قال البيع تمليك عين المال يقول بيع الدين على من هو عليه ما بي تمليك انما بي سقوط يعني لاحظوا نقض على نفسه ببيع الدين على من هو عليه ولم ينقض على نفسه ببيع الدين على غير من هو عليه فانا كان بيع الدين لو كانت المشكله مشكله أنه ليس عين خب حتى في بيعه على غير من هو عليه كأنما هو متصور أنه هذا بيع عين قالت ما هناك عين في الذمه كأنما هكذا متصور عين في وعاء الذمه ليس عينا خارجية ولهذا ما عندها الإشكال فبيع الدين على غير من هو عليه ما بيشك. لكن بيع الدين على ما هو عليه هذا بإشكال من باب ان بيع الدين على من هو عليه اسقاط وليس تمليكا اسقاط فكيف يجوز بيع الدين على من هو عليه الإشكال من الزاويه يجيب فيجيب على هذا الإشكال يقول لا مانع من كوني كماليكا فيسقط لا معنى من كونه تمليكا فيسقط يعني يقول هذا تمليك فيعدين على من هو عليه تمليك له إياه وبالتالي يسقط يعني نتيجة تمليك حينما ملك ما في ذمته سقط بعض ينتهي إلى السقور يعني مفتش عين خارجية حتى يشيل ياخذ يسقط هذا الجواب اللي يذكر على هذا النقل الآن هم الأذان صار غريب وهم صار غريب وهم هذا ألم ظهري اشتد، فنكتفي بالمقدار المقدار. طالعوا مكاسب الشيخ والحواشي الموجودة عليه إذا تطالعون. حتى غدا نناقش هذه الكلمات إن شاء الله.